وَيَكْذِبُونَ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا بَعَثَ رَبُّكَ مِنَ النَّبِيِّينَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ نَحْنُ نُوحِي إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا Merci.